أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 113. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 119. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 112. البصر هل ترى من فطور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 113. تسمعوا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير 115. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 يوم ما كنا في اصحاب السعير فاقترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسنقوا لكم أو به إنه عليم بذات الصدور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 في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تور أم أملتم في السماء أن يرسل عليكم حاصفا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَلَّمَ الثَّقَلَانِ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ إنه بكل شيء بصير أمن أم آذى الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أَم الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور 110. يمشي مكبا على وجهه 117. ومشي سويا على صراط مستقيم 118. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 أَلَمَّا رَأَوْهُ زُرِفَتْ فَسِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أو رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الكافرين من عذاب النيل قل هو الرحمان آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح مات